قالوا ربكم أ ع ل م بما لبثتم فبعثوا أ ح د ك م بورقكم هذه الى ا ل م د ي ن ة فلينظر أ ي ه ا أ ز ك ي طعاما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 يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا قطرا من, من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا ل أ ح د ه م ا جنتين من اعناب وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آ ت ت اكلها ولم تظلم منه شيئا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 وعلمني مما علمت رشدا قال إ ن ك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم ت ح ط به قبرا قال ستجدني إ ن شاء الله صابرا ولا أ ع ص ي لك أ م ر ا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 حتى إ ذ ا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون ي ف ط ه و ن قولا قالوا يا ذا القرنين إ ن يا جوج وماجوج مفسدون في ا ل أ ر ض فهن نجعل لك خراجا على أ ن تجعل بيننا وبينهم سدا